فمنها ما ينزل من السماء ومنها ما يخرج من الأرض ولقد بين الله جل وعلا في كتابه الكريم أن من أعظم النعم التي ينعم بها على من يشاء من عباده أنه ينزل عليهم المطر يسقي به ديارهم وينظف به أرضهم ويغيث به قلوبهم وينبت به زروعهم وطعامهم ولقد بين الله جل وعلا في كتابه أن هذا المطر يأتي على أنواع فقد يكون المطر غيثا يصلح الله تعالى به البلاد ويغيث به العباد وقد يكون هذا الغيث عذابا كما قال الله جل وعلا عن قوم نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر ولما وصف الله تعالى قد قدر هذا المطر وقدر كثرته وكيف أنه كان عذابا على قوم نوح قال الله جل وعلا عن السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال هذا الموت هو فيضانات كثرت بسبب المطر قال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فبين الله جل في علاه أنه إن شاء أنزل المطر لكنه يكون عذابا على أقوام يهدم الله تعالى به بيوتهم ويفسد الله تعالى به زروعهم ويهلك أنعامهم وحرتهم ونسلهم وربك يفعل ما يشاء ويختار ولما ذكر الله تعالى قوم عاد الذين أرسل الله تعالى إليهم هودا عليه السلام وكيف أنه كان ينذرهم ويحذرهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فلما أعرضوا وكذبوا بعث الله تعالى عليهم مطرا أهلكهم به قال الله جل وعلا فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم لما رأوا السحابة مليئاً بالمطر والماء وهو يستقبل الأودية التي فيها زروعهم وفيها آبارهم فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا امتنع القطر عنهم زمناً طويلاً حتى اشتاقوا إلى الماء وعطشت أرضهم وأجذبت ديارهم قال الله جل وعلاً فلما رأوه رأوا السحابة عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا قال الله بل هو ما استعجلتم به ألستم قلتم يا هود إيتنا بالعذاب ألستم قلتم يا هود ليهلكنا ربك إن كنت نبيا مرسلا أنتم الذين استعجلتم العذاب فها هو أتاكم الآن بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم تمر الله تعالى ديارهم بريح فيها مطر عظيم فهو يهلك ديارهم بالماء ويهلكها بالريح وربك يخلق ما يشاء ويختار أما قوم شعيب عليه السلام فإنهم كانوا يطففون المكيان والميزان ويعبثون ويأكلون أموال الناس بالباطل ولما وعظهم شعيب عليه السلام قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أن نترك الآلهة أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إن شئنا في أموالنا أكلنا الربا إن شئنا تركنا إن شئنا نهبنا إن شئنا غششنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء كيف تنهانا يا شعيب فنازل شعيب عليه السلام بهم يعظهم ويذكرهم فلما أعرضوا أمسك الله تعالى عليهم القطر زمانا حتى احتاجوا إلى القطر والماء قال الله جل وعلا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم شديد وذلك أنهم رأوا سحابة عظيمة سوداء مقبلة إليهم فظنوها مليئة بالماء فأقبلوا بآنيتهم يقفون تحتها يريدون أن يملأوها بالماء فإذا بها ظلة وإذا بها سحابة فيها عذاب شديد فأمطر الله تعالى عليهم حجارة من السماء ولما ذكر الله تعالى قوم لوط عليه السلام قال الله جل وعلا في خبرهم أنهم أمطروا مطر السوء وذلك أنهم أساهم مطر قال بعض المفسرين فيه حمرة كالجم. فأفسد الله تعالى به ثيابهم وزروعهم وديارهم فأخذهم أو كما قال ربنا مطر السوء وهو مطر لم يستفيد منه في زرعهم ولا في شربهم وربك يخلق ما يشاء ويختار ولقد ذكر الله تعالى الغيث في كتابه وذكر الله تعالى المطر ومدحه ربنا جل وعلا فقال سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا وأنزلنا من السماء ماء مباركا وقال جل وعلا في آية أخرى وما ننزله إلا بقدر معلوم قال حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في قوله تعالى بقدر معلوم قال إن كل قطرة تنزل من السماء ينزل الله تعالى معها ملكا يحملها حتى يضعها في الموطن الذي كتبه الله تعالى لها وفي الحديث الصحيح أن رجلا مر بسحابه وإذا هذه السحابة يسمع منها صوتا اسقي أرض فلان ابن فلان فمشى وسأل عن هذا قال أي من فلان حتى دل على رجل في أرضه يحرث ويصنع وإذا السحاب يمطر عليه وما حوله لا يأتيه سحاب ولا مطر فسأله قال أنت فلان قال نعم قال إني قد سمعت قائلا يقول أمطري أو اسقي أرض فلان بن فلان فما خبرت قال أما أنا فإذا استخرجت الحصادة قسمته ثلاثة أثلاث فثلث أعيده في الأرض ثلث إما أشتري به بذرا أو, أو, أو, أو, أو أجعله أجرة للعمال الثلث قيمته أعيدها في الأرض وثلث أطعمه أنا وعيالي وأبقيه لنا يحفظ منه للسنة الكاملة ويطعم هو وأولاده منه قال وثلث أتصدق به على المساكين الذين ليس عندهم زرع أقوام حرموا من الزرع وأنا عندي من الزرع ما يكفيني ويزيد فأنا آخذ ما يكفيني لي وما يكفيني لأرضي والثلث أجعله للضعفاء والمساكين فعلم أن البركة نزلت في أرضه وأن هذا الماء المبارك أقبل إلى أرضه بسبب ما يدفعه في هذا الخير ولقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن المطر إنما يأتي من الله جل وعلا قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ولئن أمسك الله تعالى عنا قطر السماء ومطرها فما يملك أحد أن يستنزله إلا أن يشاء ربنا جل وعلا ولذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه أقبل رجل إلى المسجد ودخل وإذا النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته والناس منصتون مستمعون فجعل الرجل يصيح يا رسول الله هلكت أموال وانقطعت السبل وجاء العيال فادعوا الله يغيثنا وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء قال أنس بن مالك رضي الله عنه ووالله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة ليس فيه سحاب مجتمع ولا قزعة غير متفرق فما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سار السحاب كامتال الجبال قال فما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ونحيته تقطر ماءا فكان يشرع لأمته عليه الصلاة والسلام أن يستسقوا ربهم إذا امتنع عنهم القطر أو أجدبت الأرض أن يستسقوه في خطبة الجمعة أن يستسقوه في صلواتهم في دعواتهم في سجودهم في دعائهم العام أن يستسقوه بصلاة الاستسقاء ولقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يفرح بهذا المطر وكان له سنن وآداء يفعلها عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى مخيلة إذا رأى سحابا أسود مجتمعا تغير وجهه وخاف فإذا أمطر سري عنه فسألت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الناس إذا رأوا الريح استبشروا وأنت أراك يتغير وجهك فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيها عذابا قد رأى قوم الريح فقالوا هذا عارض منطرنا وإذا هو عذاب فإذا رأى الإنسان الريح يدعو الله تعالى أن يبارك له فيها وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا وذلك أن الرياح قال الله تعالى فيها ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أما الريح فإن الله تعالى ذكرها على موضع العذاب فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ريح فيها عذاب أليم فكان يقول اللهم اجعلها رياحا متفرقة تنتشر وتنفع ولا تجعلها ريحا كتلة واحدة تفسد الديار وتقنع الأشجار وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى المطر دع الله تعالى أن يبارك فيه قال اللهم صيبا انافعة اللهم صيبا انافعة ويقول عليه الصلاة والسلام كما كما عند مسلم يقول ليست السنة ألا تمطروا السنة هي الجد عادة قال ليست السنة ألا تمطروا إنما السنة إنما الجد الحقيقي إنما السنة أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض شيئا ما الفائد أن يأتي المطر وربما سبب للناس أذى في ثيابهم ودورهم وبيوتهم ثم لا تنتفع الأرض به فلا ينبت به زرع ولا يدر به ضرع ولا ينتفع به في بئر فما الفائد من هذا الماء وإن لذلك قال عليه الصلاة والسلام السنة أن تنطروا فلا تنبت الأرض شيئا وكان بأبيه ووأمي عليه الصلاة والسلام يدعو الله إذا رأى المطر ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم صيبا نافعا صيب ولما دعا عليه الصلاة والسلام لما كثر المطر حتى دخل رجل قال يا رسول الله هلكت الأموال يعني غرقا رفع يديه قال اللهم على الاكام يعني على الهضاب اللهم على الاكام والضراب وبطون الأودية والآجام ومنابت الشجر أن يدعو الله تعالى أن يجعل المطر في المواطن التي ينتفع بها وفي حديث أنس أيضا رضي الله عنه في البخاري أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ماشيا قال فنزل علينا مطر قال فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثيابه إما أنه كشف عن ساعده أو أنه رفع ثوبه فكشف عن ساقيه وما شابه ذلك حسر عن ثيابه أو أنه حرك رداءه ليصيب الماء جسده مباشرة ولا يصيب الثياب فسألوه عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال إنه حديث عهد بربه هذا المطر حديث عهد بربه والله تعالى وصف ماء المطر فذكر أنه ماء مبارك فإذا أصاب الإنسان به إذا رأى الإنسان المطر ولم يكن عليه مضره إذا كان هناك برد شديد أو ريح شديدة فقد يكون عليك مضرة صحية لكن إذا لم يكن هناك مضرة فأصاب منه بيده أو جعله على ساعده أو على ساقيه أو كشف غطاء رأسه ليصريبه فلا بأس عليه في ذلك وجاء عن بعض الصحابة آثار في أذكار كانوا يقولونها إذا رأوا المطر أو البرق فجاء عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع صوت الرعد يقول سبحانه الذي سبح الرعد بحمده سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهذا يروى مرفوعا لكنه ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنه وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان تكثر الصواعق يكثر المطر والبرق وتكثر الصواعق قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد وغيره قال حتى يأتي الرجل إلى القوم يأتي الرجل يزور قوما فيقول لهم من صعق منكم فيقولون بالامس صعق فلان وفلان وفلان من كثرة من يموت بالصواعق يبدأ الناس يسأل بعضهم بعضا يقول من الذي مات أمس أو قبل أمس يقول من صعق منكم فيقولون بالامس صعق فلان وفلان وفلان يعني ماتوا بالصواعق ولذلك شرع لنا أن ندعو الله تعالى أن يبارك في هذا المطر وأن نعتقد جازمين أنه من عند ربنا جل وعلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيث قلوبنا كما أغاث ديارنا اللهم اجعل فيما أنزلته علينا عونا لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين يا رب العالمين اللهم واجعله صيبا نافعا يا ذا الجلال والإكرام قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجيد العظيم لي ولكم من كل ذنب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 صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغرس في قلوب أصحابه التوحيد والعقيدة الصحيحة ويحذرهم من أن ينسبوا شيئا من النعم إلى غير الله جل وعلا ولذلك في حديث خالد رضي الله تعالى عنه أنهم أصابهم مطر في صباح يوم الحديبية قال فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بأصحابه الفجر قال لأصحابه أتدرون ماذا قال ربكم أنتم أنطرتم وقد كان عندكم جد وحاجة إلى الماء وسقاكم الله تعالى وقد كانوا في الحديبية أصابهم حاجة شديدة إلى الماء حتى اجتمعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيده وبين يديه ركوة إناء صغير فيه قليل من الماء ليس في المعسكر كله إلا هذا فأمطر الله تعالى عليهم مطرا يسقيهم فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا ماذا قال ربنا؟ فقال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته الحمد لله هذا فضل من الله وكرم مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا الذي نسي أن ينسب المطر إلى الله وأن النعمة من الله وإنما نسبها إلى كوكب مرة قال لما التقى زحل بعطارت أو لما ظهر النجم الفلاني مطرنا ولو لم يظهر لم نمطر قال من قال مطرنا بنوئي يعني بنجم كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب هذا غير مصدق بنعمتي وإنما هو مصدق بنعمة الكواكب عليه فينبغي على المسلم أيها الناس إذا مطر أن يعلم أن هذا المطر من الله جل وعلا ولقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهاراً كما كانت تعود جزيرة العرب مروجا وأنهاراً كما كانت وبالحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث جابر أو غيره أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك قال فجعلت أوضئ النبي صلى الله عليه وسلم وتبوك خرج إليها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سمع أن الروم يجمعون جيشا لغزوه سيأتونه من جهة الشام فخرج عليه الصلاة والسلام يلتقيهم حتى لا يصلوا إلى المدينه فخرج إلى تبوك في ثلاثين ألفا ولبثوا ثلاثة أشهر مرابطين ثم رجعوا فأثناء رباطه عليه الصلاة والسلام في تبوك قال الصحابي فكنت كنت أصب على النبي صلى الله عليه وسلم الماء وهو يتوضأ، قال فالتفت ثم قال لي يا جابر، لإن طالت بك حياة، لترين ماها هنا، قد مل أجناناً، مل أجناناً يعني قد مل مزارع وحدائق، ويلتفت الصحابي فلا يرى إلا أرض جذباء. تزل فيها العقارب لو مشت أرض حجارة صماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن طالت بك حياة ترين هذه الأرض الجرداء قد ملئت جنانا واليوم تذهب إلى تبوك أو تنظر إليها بصورة جوية فترى مناطق منها خضراء قد امتلأت جنانا ويصدر إلى أنحاء المملكة اليوم من مزارع كبرى هناك بعشرات الكيلومترات يصدر إليها أنواع الخضار والفواكه وقد ملئ ذلك الموضع جنانا هذا الذي أخبر عليه الصلاة والسلام به ورأيناه بأعيننا هو عليه الصلاة والسلام قال لن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العربي مروجا مروجا يعني مزارع ونباتات تنبت بفعل المطر دون فعل الإنسان قال تعود مروجا وأنهاراً كما كانت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من خيره وفضله أسأل الله تعالى أن يسقي ديارنا أسأل الله أن يسقي ديارنا وجميع ديار المسلمين أسأل الله جل وعلا أن يجعل فيما أنزله علينا عوناً لنا على طاعته ومساعاً إلى حين أسأل الله أن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 وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في يا رب العالمين اللهم إننا نسألك أن تنصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام اللهم أنصر إخواننا المجاهدين في الشام اللهم أنصر إخواننا المجاهدين في الشام اللهم, في الشام اللهم, في الشام اللهم أيدهم بتأييدك اللهم انصرهم بنصرك اللهم كن معهم ولا تكن عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم وهدهم ويسر الهدى لهم اللهم وحد صفهم اللهم سدد رميهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا قوي ويا عزيز يا رب العالمين اللهم ونسألك ان تنصر اخواننا المجاهدين في العراق اللهم ارفع عنهم حكم الصفويين احفاد المجوس يا رب العالمين اللهم اجعل كتابك وسنة نبيك هي الحاكمة لاخواننا في العراق اللهم أقم بينهم على ما الجهاد على ما الجهاد على الرائس التي ترضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم نسألك ان توحد صف أهلنا وإخواننا المسلمين بكل مكان اللهم وحد صفهم في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك ان تحفظ بلادنا من كل سوء اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فرد كيده في نحره